إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن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 بلأ يرتد إليك طرفك، فلما رأه مستقر الرّعده قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر؟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 قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد منها قيل له دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قواريب نفسي، قالت ربي إني ظلمت نفسي، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ولقد أرسلنا إلى ثمود خام صالحا أن يعبدوا الله. اذا هم فريقان يختصون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهلنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا صادقون مكروا مكروا و مكرونا مكروا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمرناهم أن ندمرناهم وقومهم أجمعين تلك بيوتهم خاوية بما ظلمون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون